اللهم صل على ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان ورسوله الله عليه وعلى وصحبه وسلم بعد ايها شرح تائية الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهي تائية في الطلب وبيان من مشيئة الله عز وجل وبيانه أقرار المتنفة لها الجماعة في هذا الفصل هو من اصول الايمان استقاد الايمان بالقدر خيره وشره وجميع المؤمنين ان الله تعالى لا يصح إيمان العبد إلا اذا درج مع إيمانه الايمان بالقدر خيره وقدره والمشيئة العامة الشاملة والكتابة السابقة فجاء من وكون الله سبحانه تعالى هو خالق لا خالقه أيضاً سبحانه وتعالى وسبب تأذيك لتصدق أيها الأخوات أن بعض الناس من المتشككين أو المشككين للمسلمين يا رسول أولد شبهاته وتشعيباً على شيخ الإسلام وحمد الله تعالى يوجهون يونجحون أن الذي أولد هذا الإشكال والشبهات ويريد من وراء ذلك التشكيل هو محمد ابن الخاص خاصم السكاكيني المطرفة في العام 21 السبعية وكان معتزبيا متشيعا صوفيا لكنه عندما أورد السؤال ما أورد ما, ما ذكر باسمه إنما وكل من يقوم بها وكل من يقوم بها على لسانه إذن كان سبب تالفنا للقصيبات مع في اراد هذا المشكل محمد بن عبد جايبوك الله بن القاصد السكاكيني النمداني الدمشقي معتزلي بشيء صبحي يتضارب للناس الصباح ويتضارب للناس لكن في لكنه في يرى رأي الجامل المصفوان بالجر يرى تعتقل ويكون في نفسك عقيدة الجامل المصفوان ويجرد في باب النشيئة والقدر أول أبيضاً ثمانية احترق على الشبهه التي ارادها من معكم من منكم مع بلازما تصيبه في صفحه واحد اورد سؤالا يقول اي علماء الدين لميل دينكم من تحيرات القلوب باوضع حباتكم يعني القى هذا السؤال عن الشبهه على لسان الرجل الذنبي في أولي الله صلى الله عليه على وفي الحقيقة يشبه هذا رجح المؤلقون الذين أرطوا بهذه القصيده و بهذه في مجلس شيخ الإسلام رجوا أن هذا هو الرجل المذكور لكن أوقع الرجل أو في أولي الله وَسَوَى كان هذا هَذَا وَذَا فَرَضْنَكَ أَلْطَاهَا أو, أو لا يضغرنا الشيء المهم لنا هو الحق والشبهة يجاب سواء أولى من أو في, في ما هذا ماذا؟ يبحث وينطق ويناقش من طيبنا، لكن يهم الجواب علينا. أنا، فقال أَيَّا يَقُولَنَا اي علماء دين في ودين تحيروا الجرم أو ضحونه؟ هذا مطلع قصص ومطلع ثمانية أبيات، وثم ما الجواب بالتمييز في أربعة وعشرين ومئة من مئة؟ في مجلس واحد في ارتجال يعني وردت عليه البطعة وهذه الشواء هذا الشكال ففكروا فيها ثم أطرقوا في رأسه إلى الأرض وما قالت الله أكبر ونظم هذه القصيرة 24 أمام من الأبيان على ارتجال ليس بعد أعداد التهيئ فجاءوا من السؤال فأجاب من هذا الجواب التفصيلي العجيل غايف العجل وغايف المفاسة هذا الجواب على هذه الابيات التي سنهتمع يعني على الشبه والاشكال والعلماء الشباح كثيرون بهذا التعيد من المتقدمين ومن المتقدمين من القصيدة هذه في الجزء الثامن من مجموعة التعب الجزء الثامن هذا في القضاء هذا يصبح تقسر بين الميادين خمسة القصيدة من المتاخرين الذين الأسئلة والقصيدة ونحن سنسير مع هذا الشر الشيخ الامام عبد الرحمن بن ناصر السالم صاحب التفسير معناه يعني عالم مصري له المؤلفات الكثيره انا اردت نقرا ترجمته من كتابه الذره البهية شرح البسيطه التائيه في حل المشكله التدارية. اذبيلها رسخه في الورق يقول بسم الله الرحمن الرحيم طاب طاب الكتاب الشرع عامل درجه المؤلم الشر كنت بجوده المؤلم مسعود مولد نشته والعالم الكبير ونفس الجميل الشيخ عبد الرحمن الناصر عبد الله الناصر السعيم التميم القصيمي المكنة بأبي عبد الله ولد ببلدة عنيزة من التصيم في اليوم كان عصر من المحرم سنة سبعة لثلاث مئة وآل من جريه وربية تربية للحسن ونشأ تنشاءنا الفاضلة وإن كان أبوها قد توفيت في صدر لأنه كان على قدر وفير من المكاء والخدمة والرغبة في طلب العلم والمعرفه فأولى العناية أو فأولي العناية وحاضي بالرعاية العلم طلبوا العلم واشتغالوا بالتدريس قد بدا حفظ القرآن الكريم في سن مبكره حتى أتم وقتنى في الحاديه عشر من عمرهم ثم سرعوا في طلب العلم واخذ طلب عن علماء بلدين وغيبين مما طلب إليه وبذل جبده في سبيل الله حتى قال الحض حتى إلال الحض الأوضر والنصيب الأكبر من علوم كثيرة وفنون مختلفة وفي سن التأليل والعشرين العشرين يجمع بين مع بعض الأولى هذا يقول لكم على ذكاء وفهمه وكان وكونه أكبر بالتأليف والتدريس في سن ستقدم قالوا استفادته وإفادته وقضى بذلك جميع وقت وقد تلقى جهيره ولا عنه أن تفعوا به قد استمروا التدريس والإفادة إلى سنة خمسين وثلاثة مئاتين وآل من الهجرة قد فتح الله عليه ما شاء أن يفتح فأصبح هذا الأرض من أحياته أحيات التصريب وعنيسة وليل ذلك من ذلك الحين راجعاً إليه راجعاً إليه إليه كان الشيطة المتنمين يقولون استفادكم من شكل استعليم الفقه وكثرة الأمثلة الدرس السابع ينظر الأمثلة كثير في الفطر واستفدوا الحديث من شيء العلام البلاد على استفدوا من السادة الفطر وكذا ضرب الأمثلة العملية إن كانوا إذا لم توقعوا على غرض أو فصل ما يسمون ما يو إلا الحديث. من الشيء الذي يعلمنا بذلك رحمة الله الجميع كل ما بالله عزيزي. طيب وقد تردت الكثيرون حتى في ذاك الناحية القصير واحد ما ألف كتاب ترجمة الشيء سعلي مشتقلة عن مجلة صغيرة سماه ترجمة عالم أو قصير. وسيرتي ذاتية بامكانك كان تطلب عليها مطموعه متجاوله و قال وصار معول الطلبه في التعلم والاستفاده قاصرا عليهم شو سالك الله عليك. واحد يعني بامه بامه وليس شيء يعمل الفا من له الا من كما في الحديث مع قال شيوخه طلبت الشيخ انواع العلوم عن كثير من اجنده الشيخ فمن اشهر الشيخ ابراهيم بن حمد بن جازر وكان اول من طلع عليه وقد العلم عنه الثاني الشيخ صالح بن عثمان قاضي عليه وقد اخذ عنه من خطة والصور والتوحيد والتفسير وعلوم العربيه ولما يقولك العلوم العربيه لا تحصرها في النحل العربيه بالنسر عين معناه من علم الصرف من البلاغ منه معناه الى غير ذلك من انواع العلوم فهو اكثر من القضاء عليها ولازمه لازمه تامه الى اخرى الثالث الشيخ صعب التويجري عندكم صعب عندكم صعبا كده الرابع الشيخ عبد الله معي الخامس الشيخ علي السنان الشيخ الثالث علي الناصر المكرم بابي وداي فاضطر عليه القدير الشريف وقد عنه صحيحين رسول وصلنا الاربعه والله اكبر وظهرت السابع الشيخ محمد فشيخ محمد امين صاحب الضوء البياني عليكو. من سمع منكم الشنطه الشنطتي كان يقرأ من كتاب يسر التفسير السرد سمعت له تفسير سوره الاعراف وكان التفسير يعني بين يدي اقراه وهو يقرأ غيما عن ظهر القلب كان استظهر التفسير الذي نحن نقراه وصل فيه الى سوره الجمعه وأكمل ومتنمينه عطيه محمد سالم أكمل وقتنمه وعلى البدء يستظر التفسير كأنه رأي عائلة أمامه من صغير الجوكي على البدء وكان الجوش يعني يحفظ المخرج المصري عن الله الخضر والسنة تفسير ابن كثير والبداية والنهاية ومع ذلك كان لا يفرق بين فئات العملة هذه فئة مئة لذلك كانت 50 ريال ومئة ريال ولم يكن لم يكن فئة ينزل 500 كان في فئة مئة وخمسين وعشرة وخمسة وريال كان لا يفرق بين هذه ولم هذه الفئات الطفل الصغير الأنجل وطاقوا له ريال الأن يمكننا أن أعلمين الطفل الصغير الشنتوتي لم يكن في الملك لما كان رحمه الله عليه متهمكا في الحلم في الحب في والتدريس الله الطلاب كنت الشيء المحمد لبيك ومع حسن المقتضى. مع حسن المعطيته تعال لك في اسماء الصفات في العلاقه كان على ان يكون سنة شيء الإمام ان ومن هناك شيء الشيخ ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون محمد شيء محمد ان يكون هناك محمد يعني ان يكون هناك شيء يمكن ان يعني بعد الشيخ صالح هو عاش بعد الشيخ صالح قال الشيخ محمد الشقير وقد اخذ عنه لما قضى مع عنيس ودرس بها ودرس بها وقرا عليه تفسير والحديث ومصطلح وفنون العربيه الثامن الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز محمد بن مستشار المعارف من المملكة السعودية وقلقر عليه فيه مليزة التاسع والله يأمن المماني عاش بعض من دي الساعة والتعليقات المماني على عقيدة أغوية ومفيدة غاية من التاسع الشيخ محمد بن عبد الكريم الشيب، يلقى عنه بعض العروب كالفطف والعربية وقال لفطف الشيط السعادة. كان الشيخ دا معرفة تأمها من فطف خبرة كاملة بالتوحيد. طيب بسبب ما ضبط. يعني صدر التوحيد علم بالله قال خبرة كاملة بالتوحيد وما علمي بسبب اشتغاله في إيه؟ ها؟ هذا والكتب واهتمامه بالمراجع المعتمد. دائما إخوة دائما طبطوا أنفسهم بالكتب من قديمة ذلك ثلاث أسهل خارج كبير جدا بين رجل ياربط نفس الكتب وغرائب ومؤذلة عصرية ورجل ياربط نفسه والصحيات والسنة الأربعة وكتب ندامية وكتب نلقيام وخارج كان لك رجل مع الشكل أيام طبع. في حرم البكر والجماعه الاسلاميه وانا اعرف هذا الرجل الجيد فكم يقول كنا مشتغلين ببعض القدم العصريه معناه التي ليس لها اهتمام بعلم السائق وبالمجلات والجرائد والسياسات هذا الشيخ مقبل مهتما بالكتب الايه القديمه كتب السلف، كتب الحميد والتفسير العقائد كتب الاسلام كتب من الطيب. فقال هذا الشيخ وتخرج مع الشيخ الجمعه الاسلاميه ومن حرم يقول احتجنا اليه ولم يحتج اليه احتجنا الى ما مع الشيخ مقبل فهم الله ولم يحتجوا اليه شو ازاي هكذا انتظر نفسك دائما بصرف وبصرف شو في كتب المقدمين سينير الله بصراطك وبصرك وعلمك وفطره ويؤتيك فرقانك تفضل شوف السعدي هذا ما اهتمت الى كتب المتأخرين المعاصرين التي ربما يكون فيها الغرفة الكثير هذا الشيء مهم للنماء تكونوا هل أنكم معرفة؟ معرفة فأنا أعلم أنكم بخير وصيه صحيح؟ لأنكم كتب فيها خير كثير فيها برقة تعرفون بكتب المترد تبقرونها الغالب على كتب المترديمين أنهم طريق كثير برقة كثير كثير بارد شو الزين هذا كامل ولذلك أنتم مع جماة أطراف التفسير السامي سبحان الله ما أبسط هذا التفسير ما التفسير ما السالب ما في أي حقي ولا إشكال ولا أمر ولا يغتك وديك عند عيب الكلام ولا منظر ولا بلسكة هذا من المنطل. كلم يسر مقصد هتكراه على العوان يستفيد على طلاب لو يسر فاكروا مروا على تفسير سوره الكادة عن السلام بس في التحال موسى عليه السلام إذا أخلص 50 فائدة إذا شيء عزيزي بن عزيزي لما أقول الآية البعيدة أدي الوضوء يا أيها الدينا من إذا قلت من الصلاة واصلوا وجوهكم وإيجاكم الى في الايه كم استنبط منها أفاية أنا لا كيف من هذا الغيب وصل إلى هذا العلم من الوزير الجمد في السعب فتح الله عليه فبسط الله لكم الايه ليه؟ أنه كان ينهد من مائسه. عندكم له كتاب أقوى مطبوع سنتي تسميت معناه. أظن ظارق ضعيف. هذا الكتاب اسمه طريق الوصول إلى العلم المأمور. عبارة عن جمل من كلام تعبير وكلام طويل. بس أبي أقول عنه. اسمه؟ مجرد في هذا الحدث. فريج الوصول إلى العلم المامور مجرد كذا خواطر من كلام كتابية ما ادخله هو فيها شيء بس عنوانه غلط عنوان فريج إسماش إلى العلم المامور من كلام كتابية ومن كلام هيك موجود الكتاب الطبق ومطح يعني كان يعيش مع كتاب المتابر لطيب هذا دائما عايشه عائشة ولذلك افاد من هذا التائب وهذا هذا رحمه الله يقول كان الشيخ إذا عارفتكم تاماً من كل فوصوله وخبر الكاملة وما إليه وما إليه, وما إليه. في الشيخ طالب الشيخ اللي الشيخ قال والله احتجنا إليه ولم نحتج ولم يحتج إليه أحتجنا إليه ليه؟ لأنه يطلع على المساعد صحيحين السنة الأربعة السنة البيهاتي مسند أحمد مسند البزار مسند المياه معدل معدل طوران كبير لأنه الثلاث صغير الفقه كتب الفقه تنقيح المسائل تحقيق المباحث شيء مهم هو الذي يحتاج إليه وهذا هو العلم الذي نحتاج إليه الآن وبعد بعض الثلاثين بعض سنه بعض وبعد عشرين سنه, وبعد سنة, وبعد سنة, سنة, سنة إلى كتب الله عليه العلم الفرق. نحتاج إليه من من سنه من خلال بعض السنه من بعض نحتاج هذا من الناس الناس الناس بأمور ربما تتغير ربما يقول اليوم قولا ترجعانه غدا معنا في أمور الواقع والسياسة وماذا ذلك لا يأخي الأمة محتاجة إليه والعلم كالدين الشعب وتذكروا هذا القصة دائما عن الإخوة ومما حكى لي أيضا هذا الشيء بباب التنظر يعني باب التغفر تقول كنا في مكه ودخلنا في سوق غزه سوق غزه تخرج من عند الموى وحصل سوق غزه مع الناس ومع زميل طبعا بعد اوسعات جديده لم ينزلوا فكانوا مع انه ناول هذا كلامان الى بالعربيه كده الجزار سوق فدخلت الجزار في بكم الجزر قالوا زملاء؟ ففي واحد من الوسطى <تصفيق> <تصفيق> حصل ايه اللي حصل بكم البطنان بكم كذا بكم كذا ايه؟ ايه؟ فكان يعني هو صح عنده شيء الشيخ كان اسم الشيخ الاسم الشيخ محمد بي حدير وكان من اقرار مزولات الشيخ موكولا و ايضا الحمد لله في بلاد اليمن و لا وجود طيب يقولون واهتمام بالمراجعه عائله اختها معتمده و بتصاميم كلمه ابن تيميه و فعلا لما تقرا كتب ابن انه عايش معك في زمانك بياخد يقرا كده في على البراء ويشخص في الدعم ولا ايه ضمن ايه ولذلك طريقها بطريقه طريقه الوصول الى العلم المامول من عاش معه منكم ايوق هذا كده يقول ابن الطيب طسر كما كان دعائنا فائقه بالتفسير والعلوم فقرأ تفسير عده حتى وضع فيه وأثنى بل صار الطريدة طويلة فيه التفسير، في وقد عارض التحقيق، واهتم بالتعذيب، اشتغل بالتعليم، وأقبل على التصنيف، ووضع كتب جمع في فنون المثلية، خاصة النشر العلمي والإرشاد إليه والإرشاد إلى الخارج. هذا ؟ أنظارك ضو فيها، وقدر نفع لها، يعني كتب النفع لها، وظهر الكثير منها، فمن مؤلفاته التي ظهر واحد الأدلة القاضية والبراهين في ابطاء اصول الملحدين مضبوط، الثاني إرشاد للقلب، معرفة الفقه بأقرب الطرق. وأي سابق عندي منهم ومجلد في البيت غاية من على طريقة السؤال والجواب في الفطر يذكر لك عن حذن ربما توصل في كل لا تصل إليه نعم لا أولا أعمل على سبيل اقتصاد ومجلد قال أنا لقد رتب على طريقه طريقة والجواب وطبع في سنة وستين وقد وعيد ضرب على تعنوان ورسال لماعين الأحكام الثالث بهجة قلوب الأبراغ عيون الأخيار في شرح جوامع الأخيار الأخضر وهو شرح لتسعة من تسعين مطبوع متداول متدار أضايا الرابع تنزيل الدين وحملته ورجاله الخامس توضيح الكافيه الشافيه وهي المنيه من القريه المشهوره وهو شر من محتوياتها الثالث تفسير كريم المنان في تفسير كلام الرحمن ومن الفوائد وهو في اول هذا التفسير ذكروا لقواعد أسودية وقواعد فكرية في أول التفسير تفسير جامعة شايف من اللي من اللي طلع عليهم لأول التفسير في بعض المطاعف في بعض الطبعات يذكرونها بالقواعد وفي بعضها ما حدفها ما حدفها هذه القواعد جعل النص هذا في هذه الطابق الأول <تصفيق> طيب. يقول نعم في نسعة شكرا يبسر الشيخ كيف كلام غير النسخ الثاني خلط يحقق في الأمر ينظر النسخ الغاية عليه من أحيب النسخ العديدة القديمة من يقول السابع تيسير اللطيب من في خلاصه تفسير كرآن الثامن حق الوضع المبين في شرق التوحيد الانبياء والمرسلين مطبوع التاسع القطب العصرية القيمة طبعت مع الضر المفتصر قطب على المناسبات الحادي عشر الضر البهية معنا البهاء هو ايه الضياء والسناق والنور والنضرة يقول الضر البهية شرح القصريقة التائية والمراد التي بين أيدينا تائية في في القدر ما, ما هي اللي تائية في الزيون أنا الفقير إلى رب البريات، لا هذه تائية أخر؟ أنا أعزيني التائية التي فيها؟ الشيخ مصحي أعزيني فيها؟ في سنتين؟ إلا قليلا يا كنت اقول على من الكنسر يكتب الله الشارع الشيخ نور الصبر ان شاء الله يغفر له الله طيب ان المساله بينه وبينك قريبه انت في زيانه عندك نقطه مش فاهم والله المستعان طيب قال الدرر المختصر في محاسن الاسلام الدين الصحيح يحل جميع المشاكل صحيح الرابع عشر إسارة الله لك في أصول الفطح المهمة لو يأخوى أبارك رقيكم آه ده تعليقات أهم المهيدة على العقيدة الوسطية غاية في الفائدة لذلك هل عليها؟ تعليقات الشيخ السعدي على العقيدة الوسطية جميلة جدا جدا قواعد وقوانين رحمة الله عليه طبعا هنا ما بقدر الطابع مكتشف ما بقدر عندي منها مثل البيت ودائما أرجع إليها عند شروط الطحاوي أمر عليها من استفاد منها قال رسالة اللطيفة جميع من يسرف في ما شاء الله أويان الله أظن ايضا له رساله إخوة للطريقة فيكم اللي هي إيه؟ القاعدة المنظومة, المنظومة, المنظومة هذه له كتاب كانت القاعدة البقية ليس منظومة شرح القاعدة البقية معنى أول شيء شرح المنظومة هذا على حجم وألف القاعدة على حجم بس على طريق الناس وضرب المسائل والامثله وايضا بأكل كتاب هذا أتى بالفروب والتقاسيم والأنواع غريباً يعني, يعني هكذا رسالة هكذا لكنها ضخمة شويه يقول الرياض لله طريق الوصول إلى العلم المأمول فوائد مسربطه من قصة يوسف عليه السلام الفواكه الشهيه في من بريه مطبوخ القاعده والاصول للجامعه هذا هو المتبع الذي يسبب من قبل الله والخروج والتقاسيم البديعه النافعه اين كتاب هو صغير الحجم جميل المقترفين العشرون القاعده الانسان لتفسير القران للقواعد والعسل ننر عليكم و أمينكم على هذا الكتاب يجد ما شاء الله علم من غزيرة بالأمثلة ذكر سبعتاً سبعين طاعتاً معنا؟ في تفسير القرآن رجعوا إليه مطبوح الحد والعشرون ملاحي من أين؟ هم وفوضاها المترجم الدين كتابها كذا هكذا متأجج صغير لكن في على طريق التفاضل واحد والاستقصاء وهذه كانت ردة فعل مسابقة الشكل الجميل لا هو شر من غيره والناس شرحو سبحان الله هكذا هذا عالم يقول. وجوه التعاون بين المسلمين وموضوع جهاد الدين الوسائل المفيدة للحياة السعيد رسالة صغيرة قتيل صغيرة قالوا من المؤلفات التي لم تظهر أو ستظهر قريبا إن شاء الله تعليقات على كثير مما مر عليه ويكون من مختلف زيين تعليق على وسطيغتهم التوطيف والبيان في شجرة بكلم فعل العلم الايمان عند نفسه وجماعه الايمان عند المرجع الايمان عند الخوارج وثمرات الايمان وأسباب زينه الايمان ونقصان وتيب صغير قال حاشيه على الفطر وهي عباره عن استدراكات على الكتب من العلم المستعمله في المذهب الحمداني اخيرا فتاه كثيره أو وجبه عن مجموع سنة وردت التي من بلده وضيمره فتاوى هو الامام الصافي مطوب قال الله وصفاته كان الشيخ متعبيا بصفات البغدادي من بالاطب الكرميه على جانب كبير من الادب الرفيع والطراوه الكبير والطاره الكبير وصل مولع العظيم والحقير عال الشرف والعيف والحزم والنزال كما كان لا شبق على الظاهر ورحمة بالفقراء وبر بالغرباء وطلب الغذاء لأيدينا وقام به مساعد الضكر وجلب المعونة وجلب المعونة للرجل لا واستضرار اكثر محبي الخير عليه <تصفيق> استضرار ما خدمة استضروا وكان الى جانب ذلك مخلصا للعلم والدين حريصا على وصاه المسلمين راغبا بالمنه عاملا على توفيه المجتمع رجيا بعدين ثاني هو نشأ في البلد في ناس اليوم في البلدة هذه ما يستعملوش الكهرباء ولا يركبوا السياره يركبوا الخير يجيلهم في الاصوات الخير لك الكهرباء دي بتاع المره ما حدثها ما فيش داعي ما نتشيش المحامين مش عارفها ايه والالاف حديثه بيتكلم بشيء في الكتاب الذي لكم اليه في قاعه كان بيشير لهاويه الناس ولكيف يعطي الناس يقولون بعد المطالب الى هذا الوقت إذا اليوم ضربت في بريده ناس لا يركبون السياره فالشركة اللي هي بيكافح معهم بريده دي من التصميم عم يضرب يكافح معهم وينصحهم ويعلمهم يجيب لهم الادله ويجيب لهم قواعد بينينا و بينينا هذا كله في الكتاب شوف كلمة دي أنا كان لطبي هذا الموضوع قال إيه ارجعوا لها ثاني قال إيه بارك الله فيكم كلمة دي راغبا به، عاملا على تركية مجتمعية راجعا أن تكون مجتمعات دينية ومنتدائهم علمية وكثيرا ما كان يتصل الناس التفقد الأحوال فتفهم معه الحب والشكيلة ويعلم داعم ويرصد ضامن ويقوي معوجا ويقوم معوجا ويحقق الخير لهم رحمه الله تعالى قال وكان في تدريس وتعليمه من أفسد علماء تعليمك شوف من عظيمين الشريان وقال استمعت منه مما استفاده يقتصر الضرب بالامثله في المساله الحكميه لاني من مثال ارتضح المقام والامثله تقرب المعاني وتجسدها في الاذهان والخلوق والاعياد يقول ابلهم تفهيما واكملهم تنبيها تبيينا مرتبا وقته منظما درسا وفي والوقت أنفس ما عليك الحظين وأراه أهود عليك يضير طيلة السكان الثوري يجلس بينا نتكلم عنه قال إن النهار يعمل عمله، عمل. النهار يعمل قام وفي موضع أبدا قال امروا الشمس أنطقل اكسكوا الشمس حتى يبقى لي واضح. ادرس اقرا أتعلم، اتعلم ا الى قال مرتبا المحتوى منظما الدرس مش العلوم المثمره يختار والكتب النافعه ها ها خلوه اختار لك انسبه مختارا العلوم المثمره والكتب النافعه وكان يشاور في ذلك له، ياخذ براي الكثير منهم ويعمل به فالعجب على عظم بطي النفوذ وكثر واشتد احترامهم له منهم من اجل الشيخ محمد بن رحمه الله لو لم يكن من تلاميذ هذا الفريق إلا مؤمنين لكفر الله نيزة مرض المخاذي المسدي فأطر بالصحب وأنظر بنو من يت وفي ليلة الخميس الثالث والآخرين جماذا ثانية من هذه السنة انتقل الشيخ إلى رب الله صلى الله عليه وسلم وترك دار القناة إلى دار البطار ودرب فكيا عليه محسوفا بقراطه من جميع ذوي وعارفه وخرج لتشييع جنازته الجم الغفير من مواطنين فرحم الله, الله. وأكرم اثواه قال الامام السعدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بالله واشهد لا إله الا الله الملك حق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه واتبعيل لهم بإحسان إلى يوم الدين الناس في اتباع على أقسام متبعون بإحسان متبعون بإحسان وغير متبعين أصلاً كملت طيب متبعون بإحسان اولا اهل السنة والجماعة متبعون ليس قالوا البدع والاحدث غير متبعين باصالة قال اما بعد كريما يئتى بها للفصل بين المقدمة والمقصود من الكلام اما بعد وايما على الضم فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرع المنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام والمسلمين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المتينية لما فيها من التخطيط العظيم في مسألة القضاء والقرار ولمتالتها وصعوبة فهمها واحتياجها إلى شرح المتوسط إن العلماء قالوا أراد أحد الشراح المتباكينين من شرح هذه المنظمة لبلغ مجلدين كبارها ماليوان يوضحها ويكشف عن معاديها ولكون المطار والموضوع مقاما مهما جدا الإيمان تضاء الإيمان بمشيئة الله الايمان بالكتاب والسنة اصول اصول الايمان 6 ان تؤمن بالقدر خير وشر، وتعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطأك لم الناس انما قد جفت في اطلال ورفع في صهب معناه الشقاء بقدر السعادة بقدر الذكاء بقدر العلي والغباء والبلاذة بقدر الكيس بقدر خلاف الكيس بقدر ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت وإن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على معلم ففي العلم يجد الفتى والمسهن على هذا مند وهذا عند هذا قبل وذا لم تعلن منهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن قسم الله سبحانه وتعالى أرزاق العباد وأفهام العباد وهدايتهم وروايتهم واجالهم وأعمارهم وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى طيب يقول ولكون المقام والموضوع مقام مهما جدا زلت فيه أقدام وزادت فيه افهام هذا المقام اذا لم تحسمه على طواعم اهل السنه والجماعه آه لا تامن على نفسك اذا لم تحسمه فان القضاء والقدر سر الله سبحانه لم يطلع على هذا ملكا وقبضا ولا نبيا مرسلا نظام التوحيد الإيمان الملكة. نظام الضبيب اذا استقر في نفسك الايمان بالقدر يستطيع في نفسك امر التوحيد يقول هنا ولكون الله والموضوع مقام مهما جدا والحاجة الى الضروره داعيه الى علمه والتحقيق به والتحقق به معرفه الواجب واعتقادا وهذا النظم قد أدى فيه الشيخ بالعجب العجب وبين الحق الصريح وكشف الشكوك والشبهات التي طالما خلطت قلوب ألكياء العلماء يعني اسئله الضوارض عن النفوس عن علماء. وطلاب العلم والدعاء جاء من تنيه رحمه الله من جواب على هذه المشكلة التي تريد على المقرص في هذه المقرص معلم وكما أفضل لكم ضضماء البجان وفي مجلس راح وفاجأه السائل بهذا السؤال ثمانية بيات أجاب عليك كم بيتها عندك الأسلام أربع عشرين ومئة في لذبها تعرفين القصده التي لك ذكرت لكم وكان قل احد القفاص في أيام الخلافه العباسية وأن القفاص يدخلون بلاد الإسلام ويستبحون يعني يستحلونها بلداً بلداً ويأخذون النساء السبايا والدراري والأموال وغيره. أقول قصده هذه ربما يعدي زيد عن خمسين دينار. على ومرة على القصده مئة سنه فبلغت القصيده الامام النحاس وفي بلاد الدرس بعد 120 سنه فاجاب عليها ارتجالا في نفس الوقت لما بعد 120 سنة اجاب عليها اقتصيدا يعني أظن يعني قلابا ب 120 بيت ورتيل ارتجال لم يهيئ نفسه ولا لكن لما بلغتنه في المجلس نظم القصيدة في الرد على القصيدة المنعونة القصيدة ميمونة كما ذكر الإمامة في كثير رحمه الله تعالى في ترجمة الإمامة المحاسم ولا أدري ولا أذكر في أي جزء بداية ترجمة الإمامة المحاسم فمن شاء منكم أن يراجع على القصيدة يقرأ القصيدة التي طيلت لقرأ والجواب عليها من الإيمان ابن حزب رحمه الله نفس الأنف هذا الرغم المستشك المشكك أتى بثمانية أبناء في الحال على التو والقجالة أجاب بمئة وأربع وعشرين أبناء قالوا هذا الرغم قد أتى فيه الشيء للعجل والعجل وغينا وغينا الحطة الصريحة وكشف الشكوك والشكونات التي طالما خلطت قلوب أمتياء العلماء وحير الكثير من هذه الهم الفضلاء لذلك أجب السائل لما طلبه وأرجو الله واساله أن يعين على تحقيقه وتوضيحه فإن توضيحه البيان خصوصا في هذا المقام أول اولى من الاقتصاد وذكر الشواهد والأمثلة الواضحة أولى من الأيقصى وأسأله تعالى أن يجعل الداعية إليه إرادة وجه الكريم وإرادة به للمشتغلين وقال والشيخ رحمه الله وأقدسه وأقدس وقدس روحه فضمن جواب لسؤالي أورده عليه من قال نظر من لي. ليشبه على المسلمين ولازال هذا ديداً الكفار والزمادق على الإسلام يقول ليشبه على المسلمين وليشكتهم في أصول الدين فإن الإيمان في القضائم والقبل أحب أصول إسلام ومبانيه بعضان وهذا نص السؤال فأخير هذا إن شاء الله درس مقبل سبحان الله الليل اللي الليل النحو المريكي أخوة طائمة إن شاء الله معكم الشيخ سامر الله على الفائدات والكتاب والحضور جزاك الله